سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين مل الإله قلوبهم لوداده ومحبة الرحمن هم الذين قد أكثروا من ذكره بالسر والإعلان والأحيان يتقربون إلى المليك بكاله طاعته والترك للعصيان فعل الفرائض والنوافل دأفهم مع رؤية التقصير والنقصان صبر على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من احسان نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد اصبحوا في جنة وامان شكروا الذي أولى الخلائق له بالقلب والأقوال والأركان صحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل يهد في رضا الرحمن And you. عبد الإله على اعتقاد حضوره فتبوء في منزل الإحسان نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صاحب الخلاص بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من عزف القلوب عن الشواغل كلها قد فرهوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان